يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال في أكثر من هذه الكلمة بعد الرسول يقول ملعونة تعترضون على حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملعونة تدري يعني ملعونة ملعونة يعني, يعني معناك مطرودة من الجنة ما في الجنة أنت ماذا فتقولين أي عمل لا تبني أن أصلي قد تكونين من الملعونين قد من الملعونين تضرم في ذات نار و غلا حميم و زف و بها النار تذكر وتتغير إذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا زفيرا جاء بالاذن انه ما من يوم الا والنار تقول اشتد تحري وبعد طعري وعظم جمري عجل إلهي إلي بأهري